بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه ما زلنا نتحدث عن فضائل الوضوء وعن مكانه الوضوء في الاسلام كما في الحديث عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء وهنا يجب ان نتوقف عند كلمه فاحسن الوضوء ما هو الاحسان في الوضوء هل هو الاسراف في الماء يعد احسانا هذا اساء للوضوء الاحسان في الوضوء ان تغسل العضو الذي قلب منك غسله ما تزيد عنه ولا تنقص هذا هو المطلوب لكن ليس الكثره في ذلك تعد احسانا هذا يصبح عند ذلك انا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ناهيا لا تسرف وإن كنت على نهر جاري حتى عند النهر والي ما له قيمة ولا في فاتورة تدفع عليه ولا شيء قال لك لا تسرف لا يكون هناك عندك هذه أذية في الزيادة في كميات المياه إذن إحسان الوضوء أن تسبغه أن تعطي العضو حقه طيب نحن بندش بعنا الآن لما عنا من حنفية المياه هل يطلب منك إمتى ثلاث مرات نحن معروف ثلاث مرات لما يكون مثلا مسح لما يكون طيب بالغسل لما عم نستخدم ابريق نقول ثلاثه لكن اذا ما هي عبسين كليتين مو ثلاثة لما احط ايدك تحت الحرفيه هي موطن واحد نرجع نحط اثنين نرجع نشير ثلاثة حتى طبعنا السنه هي صار كليتين مره مو ثلاثة لأنه الكميه اللي تنزل من الحرفيه غير كميه انت في ايدك بالابريق هديك كانت قادره يعمل هيك هي هي الوحده وحده يعمل هيك هذا اسمه وحده نرجع نحط ادها هي اثنين اسمها اما الان لما حطت الحرفيه كم سطل ما نزل في الغسل اللي عم تغسله لأنت فتدلق وهذا يعد تطبيق السنة وزيادة عليها قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافعه ما يبقى له خطايا أبدا من تحت أظافره وطلع ما بقي له ذنوب أبدا وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوءه هذا ثم قال من توضأ هكذا رفع له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة يعني طالع إلى المسجد ذو الزيادة لأنه غسل من الذنوب والخطايا ما عنده ذنوب أبدا فهو روح إلى المسجد وبشريك مع حسنات تزيد عن حسناته وفي رواية الأخرى له للضف الآن لإمام النسائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا أفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها إذن يا أخوانا حتى نعلم علبي مجرد وضوء لذلك ما قلنا فضل الصلاة ما قلنا فضل المشي إلى الصلاة ما قلنا انتظار الصلاة إلى الصلاة الآن فقط مجرد ما تغسل اعضاء الوضوء هذا للوضوء فقط هذه الفضائل والمكان عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث أيضا عنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا إذا أنا تعلمت وضوئي من رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي بده يقلدني أتقلد الرسول يقل تعلموا مني وشوفوني من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد، فركع ركعتين ثم جلس يعني هذول ركعتين لإسمهم تحيه رب المسجد نحن نقول تحيه المسجد اختصارا لكن هي لرب العالمين فتحيه رب المسجد صليناها توضينا، وصلينا بعدين ركعتين تحيه المسجد غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا يعني مو معناته اذا شفت كل هالغفران ما تقعدوا تاني مره خلاص الله غفور رحيم عبد يعطينا كل هالحسنات وعبد يزيد عندك كل لا تغتروا اذا عملتوا عمل كويس لا يخليكم العمل الكويس الصالح بعد مره ما تعملوا ما تعيدوه تاني مره او اذا وقفتوا على موقف معصيه الله تكبوه لانه الله غفور رحيم أو إذا وقفت موقف الطاعة لا تفعلوا لأنه عندنا رصيد من الحسنات قالوا لا تغتروا بما تفعله من هذه الطاعة وأخيرا جاء في الحديث عنه أيضا رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضا ثم ضحك فقال لأصحابه الا تسألوني ما اضحكني فقالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك شوفوا تقليد السنه يا جماعه حتى الضحكه بيقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال انا انا شفته لما توضى ضحك لازم كل ما اتوضا ضحك اي تقليد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوضا مثل هالوضوء تمام وفعل هذا الفعل فانا أقلده طيب ماذا قال بعدما ضحك صلى الله عليه وسلم فقال للصحابه الا تسالوني ما ما أضحكك شوف نفس الشيء عم بيطبقه هو مع الصحابة فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حق الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك لذلك النبي ضحك يعني هذا شوف طلع العبد كل ما عم يهزنه كل هزنه بمجرد وضوء واحد بروح كل شيء بوضوء واحد بتدفع عند الله بمقامات ودرجات لذلك شيء يفرح خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك نسال الله ان يجعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد